بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره بروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذر أن أنذر أنه لا إله إلا أنفتقون خلق السماوات والأرض بالحق تعال عن ما يشترون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 وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغين إلا لم تكونوا بالغين إلا بشق الأنفس إن ربكم لراوف الرحيم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 هو الذي أنزل من السماء ما أَلَكُم منه شراب و منه شجر فيه تسيمون يوم بتلكم به الزرع والزيتون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 وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك فِيهِ فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا, وأنهارا وَمَن نَّعَمَّنَّ لَنَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَّا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إن الله لغفور رحيم، والله يعلم ما تسرون وما تعلنون، والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا، لا يخلقون شيئا، وهم يخلقون.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 لِرَبِّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يَضِلُّونَ هُمْ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يَضِلُّونَ بِغَيْرِهَا أَلَا سَاءَ مَا يَزِعْرُونَ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 يُخْزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِي وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَشَاقُّونَ فِيهِمْ قَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ إِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَسُوءُ الْعَذَابِ الْكَافِرِينَ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 ولا دار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عجل يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون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 يقولون سلام عليكم ودخول الجنة ودخول الجنة بما كنتم تعملون هل يرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عملوا وحق بهم ما كانوا به يستهزئون، وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيئا نحن ولا أبا ولا حرمنا ولا حضرنا ولا حضرنا من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 فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إن تحرص على هداهم فإن الله فإن الله لا يحد من يضل ومالهم ومالهم من ناسرين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 وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إنما قولنا لشيء إذا أردناه إذا أردناه أن نقول له قن فيكون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 أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم فإن ربكم لرؤوف الرحيم أو يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله يتفيء ظلاله عن اليمين والشمال ليسجد لله سجد لله وهم داخلون.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 وقال الله لا تتخذوا إلهاينثنين إنما هو إله واحد فأيها يفرّضون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أَفَعَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ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 لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ وَيَجَالُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ تاللهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ سُبْحَانَهُ وَلَهُ مَا يَشْتَهُونَ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا غُلَّة وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هم أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السود وللله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم ولو يؤاخذ الله الناس بظلمه ترك عليها ما ترك عليها من دابة ولكن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 لا جرم ان لهمنا لا جرم ان لهمنا وانهم افراق تالله لقد ارسلنا الى امم من قبلك فزيننا لهم فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم فَهُوَ وليهم اليوم وله مغذاب أليم وما أنزل عليك الكتاب إلا لتبين لهم إلا لتبين لهم الذي اختلاف فيه وهدى ورحمة وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ وَاللَّهُ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فأحيا به, فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةٌ نُصِّيِّكُمْ مِنْ فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثِهُ وَدَمِ الْلَّبَنَ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغَ لِالشَّارِبِينَ ومن ثمرات نخيل والأعلاف تتخذون منه سكرًا تتخذون منه سكرًا ورزقًا حسنًا إن في ذلك لا آية لقوم يعقلون وأوحى ربك إلى نحم أن تتخذ من الجبال بيوتا. أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كل من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذننا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاة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 جلود الأنعام بيوتا تستخفونها, تستخفونها يوم ضحنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين والله اجعل لكم مما خلق غلالا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 وَلَئِنْ لَمْ فَاِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ مُبِينٌ يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ ويوم نبعث من كل أمة شهيدا، ثم لا يؤذن للذين كفروا، ثم لا يؤذن للذين كفروا، ولاهم يستعثبون. وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولاهم وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا, قالوا رَبَّنَا هَأُولَاءِ شُرَكَاءُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِنْ دُونِكَ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذِهِ السَّلَمُ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 أن كافتتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة أن تكون أمة هي أربعة من أمة إنما يبلوكم الله به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 لا تسألوا عما تنتم عملون ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم فتزل قدم من بعد ثبوتها فتزل قدم من بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صدقتم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 ذكر أو أوثا وهو مؤمن وهو مؤمن فلا نحيي أنه حياة طيبة ولنجزي أنهم بأحسن ما كانوا يعملون. فإذا قرأت القرآن فاستعن بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربه يتوكلون إن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 بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس للربك بالحق ليثبت الذين آمنوا ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين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 إلا من أكرهها وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم فعليهم غضب من الله فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم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 هاجروا من بعد ما فتنوا، ثم جاهدوا وصبروا، ثم جاهدوا وصبروا. إن ربك من بعدها، إن ربك من بعدها رحيم.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 إنما حرم عليكم الميتة و الدم ولحم الخنزير وما لِغَيْرِ لغير الله به فمن اضطر غير باقٍ ولا عاد فإن الله فإن الله غفور رحيم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 ثمَّ تابوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُ إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتَ اللَّهِ حَلِيفاً حنيفه ولم يكن من المشركين شاكرا لنعمه جت به واهده إلى صراط مستقيم وأتيناه في الدنيا حسنا وإنه في الآخرة من الصالحين. ثم أوحينا إليك أن تتبع ملة إبراهيم حنيفا حنيفا وما كان من المشركين إنما جعل السبت على الذين اختلاف في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 وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ وَلَئِنْ نَصَرْتُم لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُن فِي ضيق لا يمكرون إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ التَّطَوَّعُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ التَّطَوَّعُوا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ